يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوا وعدواكم اولياء اتركون اليهم بالموده وقد كفروا بما جائكم من الحق يخرجون يخرجون الرسول وانياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضات تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ أَيَسْقِطُكُمْ يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءٌ يَأْلِسُطُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ لَن تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير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 والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتبسطوا إليهم إن الله يحب المبسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلواكم في الدين واخرجوكم من دياركم مظاهروا على اخراجكم من تولواهم ومن يتولوه فاولئك الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٌ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ إِنْ كُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَأَكْرِمُوهُنَّ وَلَا تُؤْذُوهُنَّ ۖ وَاسْأَلُوا اللَّهَ لِعِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا فولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافير واسالوا ما انفقتم ما يسالوا ما انفقتم ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم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 يشريك بالله شيئا ولا يسرق يبايعك على ان لا يشرك بالله شيئا ولا يسرق ولا يزن ولا يقتل اولاده ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهم وارجلهم ولا يعصينك ولا يعصينك في معروف فسبايعهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم